والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب